السابق اسم الحميد سبحانه وتعالى لكن أنا سؤالي وأرجو يعني أن تكونوا صريحين يعني في الجواب ماشي الحال اخذنا النص له مطرف بن عبد الله الشخير قال قال لي عمران إني لأحدثك بالحديث اليوم عمران رضي الله عنه اني لاحدثك بالحديث اليوم لينفعك الله به بعد اليوم اعلم ان خير عباد الله تبارك وتعالى يوم القيامه الحمادون اعلم ان خير عباد الله تبارك وتعالى يوم القيامه الحمادون من منكم يعني من يوم الاحد شوي ركز هيك الحمد ارفعلي اصبح ما شاء الله انت كنت غالب <تصفيق> ذكرنا احنا حقيقة هو اثر عن عمران لكنه موقوف في حكم المرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام الخيرية الخيرية يعني هنا بكثرة الحمد اعلم ان خير عباد الله تبارك وتعالى يوم القيامه الحمدون فقلنا من منكم يعني تذكر هذا النص وحرص على كثرة الحمد مرة ثانية ما شاء الله اذا هذا حقيقة المقصود من الكلام إخواني بارك الله فيكم أن نقرأ وأن نتعلم وأن نتفقه من أجل قضية العمل الله يا رب الخير يعني هذا مجال السبق انت ايش يعني تتذكر نعم الله عز وجل عليك في هداة الإسلام والإيمان الطعام الشراب الزوج الأولاد اللباس الصحة العافية إيه أن تكثر حتى تكون من أهلي النجاح بل من اهل الفوز لأن الخيرية هنا حقيقة ذكرت بماذا وقيست بصاح التعبير بحمد الله سبحانه وتعالى ننتقل الآن إلى المجيد سبحانه وتعالى المجيد يقول المصنف حفظه الله هو اسم عظيم ورد في كتاب الله في موضعين قوله تعالى رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد وقوله تعالى وهو الغفور الودود للعرش المجيد إذن المجيد ورد في موضعين رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت سيأتي شرح إن شاء الله هذه الآية وقوله تعالى وهو الغفور الودود يعني ذو المغفره لمن تاب إليه من ذنوبه وذو الودود الغفور الودود يعني ذو المحبة له في بعض الأقوال الودود الحبيب الودود الحبيب وفي بعضها الرحيم يعني تفسير في بعض السلف منهم من قال الودود الحبيب وبعضهم قال الرحيم كما ذكر امام المفسرين بن جرير رحمه الله تعالى ذو العرش المجيد يعني صاحب العرش صاحب العرش المعظم سبحانه وتعالى العلي على جميع الخلائق على جميع الخلائق طبعا في هنالك بعض الناس قرأوا ذو العرش المجيد وذو العرش المجيدي إذا قلنا ذو العرش المجيد المجيد تكون نعت لايه بالله عز وجل إذا قلنا ذو العرش المجيدي نعت لايه صفه أو نعت العرش نعم وهو من الأسماء الحسنى الدالة على أوصاف عديدة لا, عديدة لا معنى مفرد يعني المجيد هو من أسماء الأسماء الحسنى لله عز وجل يدل على أوصاف عديدة لا يدل على معنى واحد يعني ايش على معنى مفرد يعني معنى واحد فقط فراد معنى بمعنى ان مثلا يقول المجيد العظيم بس خلاص المجد العظيم لا وإنما له معنى أوسع من هذا إيه من المعنى المفرد لا يدل على معنى واحد ولا يدل على معنى المفرد وإنما يدل على إيه على معان وصفات ونعود كثيرة كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى يقول ومعناه قبل أن نقرأ كلام المصنف حفظه الله نقول المجيد اخواني في لغه العرب يعني لها عده معاني نحن الكريم والمجد الشرف الواسع اذا قال فارس ماجد يعني شريف له شرف كبير واسع يقال رجل ماجد مفضال كثير الخير شريف والمجيد فعيل منه تباركه المجيد فعيل من ايه من المجد فعيل من المجد اشتقاق فعيل المجيد وعباره عن فعيل من امد المجد مراد به ايه المباركه كثره فهو سبحانه المجيد يعني له المجد العظيم له المجد ايه العظيم والمجد المجد هو عظمه الصفات لا مجد لا مجيد لا كذا لا من اهل المجد يعني عظمة, إيه؟ عظمه الصفات سعه الصفات عظمه الصفات وسعته فكل وصف من اوصافه عظيم شانه سبحانه وتعالى كيف نقول انه يعني مجيد في العلم يعني العلم الكامل في علمه هذا المجد في العلم الحكيم الكامل في حكمته هذا من المجد الى بقيه الاسماء المتعلقه بالقدره متعلقة بالسمع متعلقة بالبصر متعلقة الى اخره هذه الاسماء التي والصفات التي بلغت غايه المجد ليس في شيء منها قصور او نقصان يعني في نفي ان والنقصان لكن ليس هذا فحسب بل ايه يعني سعه المجد سعه الصفه والكمال والعظمة والعظمة ايه يعني فيها يعني نقول مثلا السلام سلمت اسمه عز وجل وصفاته من ايه من الافات والعيوب والنقص و إلى آخره وسبحان الله نزه مثلا تدوس كذلك يعني تنزيه الله الله عز وجل طاهر وما أضاف عليه المشركون قضية المجد يتضمن هذا تبريعة الله عز وجل من كل ما أضاف عليه المشركون لكن الحقيقة والحديث ليس عن التبريعة فحسب هذا التبريعة المتضمنة لكن الحديث عن سعه الصفات عظمه الصفات كثرة النعود إيه؟ الى غير ذلك من هذه الامه ايوه نعم طيب هذا يعني الكلام يعني بين قضيه اللغه وبين ايضاح يعني هذا المعنى نرجع الان يقول اذا التي بلغت غايه المجد من غير طبعا قصور ولا نقصان فهو سبحانه مجيد بلغ الغايه في كل شيء بلغ الغايه يعني كلمه مجيد بلوغ الغايه في الاسماء والصفات سعه الأسماء وسعه الصفات كثره النعوت تكون بلغت الغايه فله الشرف الكامل والملك الواسع العطاء الجزيل لك أن تقول إيه؟ يعني ان تصف السمع وان تصف البصر أن تصف وان تصف وأن تصف كل بهذه الطريقة ويعني حتى إن الشيخ النجدي حفظه الله في كتابه يعني متعلق بهذا الباب يقول ويتحصل عندنا في معنى المجد من خلال استقراء اللغوي خلال استقراءه قال أنه الشرف التام الكامل المعنى معنى المجيد ومعنى المجد المجد في اللغة الشرف التام الكامل والسعة والكثرة الشرف التام الكامل والسعة والكثره هذا ممكن لكل اسم وصفة ضيفة واضح تستحضر كل اسم وكل صفة الشرف التام في السمع الشرف التام في البصر الشرف التام في القدرة إيه الشرف التام إلى آخره ساعة وكثره في يعني تحاول تنظي ما تستطيع من الأسماء والصفات فيما يتعلق يعني مقرولا بهذا المعنى وبهذا الاسم سبحانه وتعالى. الآن نرجع إلى قول المصنف حفظه الله يقول ومعناه يعني معنى المجيد واسع الصفات عظيمها كثير النعوت نعت الصفات يعني مترادفات اخواني في بعض إخواننا يعني كان لهم ملاحظات انه لا يجوز أن تقول كذا كلمة وصف لا تطلق على الله وجاءت في معرض الذم لكن هذا كلام يعني من خلال استقراء قراء وحقيقة بحثي في هذه القضية وجدت أن هذا الكلام لا يصح وعندي تفسير مبحث في ذلك لمن يعني اراد واسع الصفات عظيمها كثير النعوت كريمها فالمجيد يرجع إلى عظمة أوصافه، عظمة السماء، عظمة البصر، آه، عظمة القدرة، عظمة الرحمة، عظمة الود إلى آخره، يرجع إلى عظمة أوصافه وكثرتها وساعتها وإلى عظمة ملكه وسلطانه. اليوم اقول انا ما شاء الله ولا واحد من المناظر جايه قبل نفسي ثواني يعني قلت لهم جاي نبدو يعني كرامات دور الشباب عندهم يعني ما شاء الله عندهم كرامات والله <تصفيق> <مع> ما عندنا مانع بالغرامات سيد توكلها ومعناه واسع الصفات عظيمها كثير النوعوت فالمجد يرجع الى عظمه اوصافه وكثرتها وسعتها والى عظمه ملكه وسلطانه والى تفرده بالكمال المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق عباره عن استقراء لمعنى, لمعنى المجيد والتمجيد والمجد يرجع الى هذه المعاني سعه الصفات كثرتها عظمتها يعني السعى إلى علمك ملك الله عزيزي إلى سلطاني تفرده بالكمال المطلق هنا تفرده بالكمال المطلق لأن الإنسان هناك كمال إنساني وهناك كمال إيه مطلق الكمال المطلق لمن؟ لله, لله عز وجل قد يكون كمال نسائي كمال رجالي كمال في الخلق صح كمال في صفة واحدة إنسان يأخذ درجة كاملة في الامتحان درجة كاملة جيد كمال محدود لكن الله جل له مطلق الجلال المطلق الجمال المطلق الجمال جمال السمع جمال البصر جمال خضرة جمال العلماء جمال في كل شيء إن الله جميل يحبه الجمال سبحانه وتعالى وإلى تفرده بالكمال المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق الذي لا يمكن العباد أن يحيطوا بشيء من ذلك أيها هذا من معاني المجيد عدم القدرة على إحاطة مجد الله إلى مجده في سماه يعني المجد في السماء والمجد في البصر والمجد في القدره والمجد في الرحمه واضح لا يمكن الاحاط بها لا يمكن يعني ان يحيط العباد بشيء من ذلك الذي هو اكبر من كل شيء واعظم من كل شيء واجل واعلى سبحانه وتعالى وله التعظيم والاجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه لأن الله عز وجل لا يعلم في قلوب الفجار والكفار إنما يعلم في قلوب أوليائه وأصفيائه ويجعلون آنا يعني تتأثر جوارههم وأعمالهم بذلك قد ملأت قلوبهم من تعظيمه وإجلاله والخضوع له والتذلل لكبريائي لا مجد إلا مجده ولا عظمك الا عظمته ولا جلال الا ولا جلال ولا جمال ولا كبرياء الا جلاله وجماله كبرياء سبحانه وتعالى اسماءه كلها مجد لان هذا كلمه مجيد وكلمة المجد متعلقه بكل ايه بكل اسم متعلقه بكل اسم من اسماء الله يعني الان مثلا الخالق الى علاقه ايه مجد الخالق فيها ايه فيها مجد البارئ فيها مجد المصور فيها مجد السمع بصر الى اخره العلم الاسماء وما يتفرع منها من الصفه اسمه كلها مجد وصفاته مجد وافعاله واقواره مجد الممجد في ذاته وصفاته الممجد ذاته وصفاته سبحانه وتعالى والله عز وجل مجد نفسه في كتابه في ايات عديده بل ان القران الكريم كله كتاب تمجيد وتعظيم لله عز وجل لا تخلو ايه من القران من ذكر شيء من اسماء الله الحسنى وصفاته العليا أنا طبعا كتب العليا ونقول احنا العليا بعضهم يقول ينبغي ان تقول وصفاته العليا اذا هنا اخواني الله عز وجل نفسه في كتابه العظيم القران كله تمجيد وتعظيم لله سبحانه وتعالى لا تخلو آية من القرآن من ذكر شيء من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحكيمة وأعظم آية القرآن هي التي اشتملت على ذلك آية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن الكريم فيها من أسماء الله الحسنى خمسة أسماء بل أنا يعني وجدت يعني الحقيقة اسمًا آخر غير هذا إيش الأسماء اللي في الكرسي آية الكرسي الله الحي القيوم العري العظيم هذه خمسة الاسم اللي هو ايش اه اذا احنا قلنا ايش هنا اللي هو يعني اسم سادس يعني الاله من اسماء الله سبحانه وتعالى الاله الاله من اسماء من الله عز وجل وفيها من صفات الله ما يزيد على العشرين صفح هذا فيه إيش في الكرسي فيها ما يزيد على عشرين صفحه لان في دلالة المطابقة والتضمن وإيش الانتزام بأنواع الدلالات يعني قال فيها من صفات الله ما يزيد على العشرين صفح وصورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن أخلصت لبيان اسماء الله الحسنى وصفاته العظيمة سورة إخلاص أخلصت لبيان اسماء الله الحسنى إخلاص يعني إخلاص بيان اسماء الحسنى وصفاته العظيمة لله سبحانه وتعالى أخلصت هذه السورة لبيان اسماء الله الحسنى وصفاته العظيمة لذلك تعدل ثلث إيه في القرآن وسورة طبعا ما ضمن الإخلاص له والله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له احد وسورة الفاتحة التي هي اعظم سورة في القرآن الكريم طيب إيش أول هل في يوم تناقض في التعبير أيوة هناك إيش ما شاء الله يا إذن أعظم آية هنا قال أعظم إيه؟ أعظم سوره إذن ما في تعرف تعرف في قوله يعني. وسورة الفاتحة وهو قول صحيح وسورة الفاتحة التي هي أعلم سورة في القرآن الكريم نصفها ثناء على الله وتمجيد كما في الحديث قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل آل من عظمة رب العالمين ومن رحمته ومن منه وكرمه أنه يقول هذا الكلام اللهم لك الحمد والمن يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى اثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي من من معنى إيش هنا تمجيد الله سبحانه وتعالى من معنى من معنى كلمة المجد والتمجيد هذا لواه قال تعالى عظمني مجدني عبدي يعني عظمني طيب إيش مالك يوم الدين في هنا الله عزوجل يقول إذا قال عبد مالك يوم الدين الله جل مجدني عبدي يعني الله جل متفرد في يوم الدين في الملك فيقول الله عز وجل مجدني عبدي عظمني عبدي انه افردني في وأقر واعتقد اني مالك يوم الدين فاذا قال إياك نعبد واياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال كيف بيني وبين عبدي اياك نستعين يعني في شيء قال قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين ايوه لله والاخيره للعبد هذه نصره وهذه الايه اياك نعبد ولكن قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سعى يعني فيها اياك نعبد افراد الله عز وجل بالعباده وياك نستعين فيها طلب هذه العبد إيه؟ فيها ايه فيها طلب فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم وغير المغضوب عليهم و الضالين قال هذا لعبدي اذن وين للعبد اذا قال اهدنا الصراط من عند اهدنا الصراط المستقيم لعند وراء الضالين هذه لمن للعبد والأولى لله اياك نعبد لكن نستعين لمن هذه نعم قال هذا لعبدي ولعبدي ما هنا لماذا جاء المصنف حفظه الله يعني بهذا النص رواه مسلم حقيقه يقول ان سوره الفاتحه التي هي اعظم سوره في القران الكريم نصفها ثناء على الله عز وجل وتمجيد قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين فهذا النصف اللي هو ايه وصف لعظمه الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي اثنى علي عبدي مجدني عبدي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كلها ايه هذه يعني حمد ثناء وتمجيد لله سبحانه وتعالى والصلاة كلها قائمة على الثناء والتعظيم والتمجيد للحميد المجيد سبحانه أهلي الثناء كله والمجد الصلاة كلها قائمة لماذا؟ لأنه يعني أنت في الصلاة من خلال كل الألفاظ والأذكار. التي تفعلها بل الفعل فعل السجود وفعل الركوع هو إيه؟ تمجيد لله سبحانه وتعالى وقد كان رسول الله عليه الصلاه والسلام إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد ملأ أو ملأ يجد العجهان السماوات والأرض وملأ أو ملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد يعني أهل الوصف الجميل والمدح والمجد اهل العظمه نهايه الشرف حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد العظمه والسلطان منك حظ يعني الانسان يكون عنده حظوظ في الدنيا بالمال بالسلطان بالولد بالقرار بالشهادات ب بالاختراعات، بالابترا، بالمؤسسات هذا كل لا ينجيه حقه من هذه الأمور وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح واضح على بارف وفي ركوعه وسجوده يعظم الله ويمجده يعني لماذا الإنسان يقول سبحان ربي الأعلى أنت تكون نازل أدنى مستوى من الأرض صح ؟ وهو ايه ؟ اعلى أعلى شيء يا سبحانه سبحان ربي الاعلى لذلك حينما يصل الانسان مرتفعا يقول الله اكبر أكبر عظمة وأكبر علوا يعني أنت عليك على قمه الجبل لا تفكر حالك ما شاء الله مثل واحد يعني يصف قريته يقول يعني يستغفر ما استغفر يعني اللي بتطلع على قريتنا كأنه يدعو لربه استغفر الله من هذا الكلام اللي هذا يعني أحيانا إنسان تكلم بكلام يكلم كلاما لا يريق أو كذا يعني فإذا رأى الإنسان علوا أو ارتفاعا الله أعلى وأجل سبحانه وتعالى وفي ركوعه وسجوده يعظم الله ويمجده وإذا قعد للتشهد يثني على الله ويمجده ويختم ذلك بقوله إنك حميد مجيد التحيات لله الملك التحيات من التحية تفعله من, من الحياة يعني الملك البقاء لله سبحانه وتعالى السلام من الآفات التحيات لله والصروات والطيبات ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله سبحانه وتعالى يستحقه الله دون يعني غيره وإذا قعد للتشهد يثني على الله عز وجل ويمجده ويختم بذلك بقول إنك حميد مجيد فأول الصلاة حمد ومجد أولها حمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أولها تمجيد أول وتبدأ من تكمية الإحرام الله أكبر هذا تمجيد لله عز وجل فأولها حمد وتمجيد واخرها حمد وتمجيد هذا السؤال أخ عبد الحميد ذكر لما سألت آخر شيء لماذا اختتمت انك حمد المجيد تذكر يا أخ إن عبد الحميد ان ما اسمك يا عبد الحميد نعم سألني سألني لماذا اختتمت صح الحميد يقوله هذا جواب أوله حمد وتمجيد وآخره حمد وتمجيد يعني إنسان من صلى عليه أن يعي ما يقول ويأيش يعني يعني يتذبّر يعقل ما يقول يقول ما يعي يتدبر وهذا الكلام حاول إيه يطبقه في الصلاه ارجعوا إلى هذا الدرس إخواني قبل الصلاه قبل ما تصلي اقرا هذا الدرس ايش رايكم تقرا هذا الدرس وتحاول تطبق الامور المتعلقه بالصلاه كثير بطلع تطلع صلاة ما شاء الله مافيه بل كلها يعني كل الصلاه قائمه على الحمد والتمجيد امثله على ذلك لا كيف أن كل الصلاة خائفة الحمد والتمجد أمكر على الحمد في الافتتاح شوف تقول الحمد لله يا رب العالمين من أدعية الركوع والسجود إيه؟ إيه؟ في سبحانك اللهم ثان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر الله بعض العيث الاستفتاح شوف هاي استقاء العيث الاستفتاح الحمد لله نحمده كثيرا طيبا مباركا فيها ايش؟ الحمد سبحانك اللهم وبحمدك فيها ايش؟ الحمد في بعضها الله اكبر كبيره والحمد لله كثيرا يا حمد وبعضها اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت ومن فيهن ولك الحمد انت رب السماوات والارض ولك الحمد ولك يعني كم تركه عندها تكرر بعض هذا السيغ الاستفتاح كان يكبر عشرة ويحمد عشرة ويستغفر عشرة وين نصر الجديد؟ شاهدك نتخبي وراء الله ده أنا عراء ومدفع تلواب أنا شاهدك بصحاب الله يزيق الكير ويحمد عشرة هذا إيش من صيغ السيفتاح من أذكار ركوع قلنا سبحان ربي العظيم وبحمدي الركوع طبعا سبحان ربي العظيم وبحمده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ومن ادعيه السجود سبحان ربي الاعلى وبحمده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ايش فيها الحمد اما التمجيد بين واضح قلنا يقول اذا قال ملك يوم الدين يقول مجدني عبدي والصلاه كلها ايش تمجيد الان من يشرح لكم من لي كيف يعني الصلاه كلها قائمه اثنين من التحميد اخرها انك حمد الوجه جيد كيف الان نقول ان الصلاه قائمه على التمجيد نعم جميل ابغى جميل صحيح جميع صح ده. التحيات لله احنا عرفنا انك ترجع على تعريف ايش المجيد وايش المجد تربطها بيها المعنى وهذا اخواني تربطها ايش بالمعنى قلنا احنا التمجيد عظمة اوصاف الله وكثرة ساعات عظمه المول والسلطان والتفور بالكمال المطلق والجمال المطلق والجمال يعني أي شيء من الأسماء والصفات بيدخل بمعنى المجد والمجد واضح يعني إنسان دون بصر كفيف مدى الأعمى يعني الصفات اثنين شخصان بالطول والعرض والارتفاع وكل شيء بالوزن و وبالفهم على الاتحاد يعني لكن هذا كفيف وهذا مفصل أي عندنا أعظم في الخلق المفصل إذن هذا مجده أكثر صح؟ الآن لو كان استوى لكن هذا أنقص في العلم من الأعظم مجدا؟ أكثر في العلم وهكذا إذن هذا ارتباط لجميع الأسماء والصفات او بالاسماء والصفات جميعها تدخل جزئيات في كل شيء يقول هذا له علاقة بالمجد وعلاقة بالمجد وعلاقة ايه باسم المجيد هذا تمجيد تمجيد تمجيد تمجيد الله سبحانه وتعالى اي شيء تقول هذا عبارة عن تمجيد الله اكبر تكفية الاحرامي الشادي تمجيد دخلت في دعاء الاستفتاح يعني تجد في الفاظ يعني فيها التمجيد سبحان ربي العظيم تمجيد سبحان ربي الأعلى تمجيد التحيات لله تحيات أفراد التحيات لله أفراد الصلوات أفراد الطيبات كلها أشياء تمجيد لا طريق إلا به سبحانه وتعالى آه قال الله أكبر تمجيد الله أكبر التكبيرات الانتقارية كلها تمجيد لله سبحانه وتعالى خلينا بس أكمل الله يرضى عليك أنا مبارئ مصد في الدرس السابق وإنه ختمنا الدرس وظل كان في فراغ احفظ احفظ الكلام إن شاء الله سنرجع بإذن الله عز وجل وفي ختم الشهادة وين وصلنا إخواني طارب بن القيم رحمه الله وأحسن ما قرن اسمه المجيد إلى الحميد يعني إنك حميد المجيد هذا في قبل ذلك في القرآن كما قالت الملائكه البيت الخليل عليه السلام قالوا أتعجبين يعني حينما قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخة قال أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت رحمة الله وسعادة لكم أهل البيت إبراهيم عليه السلام إنه حميد إن الله عز المحمود فعيل بمعنى مفعول حميد محمود في تفضله في انعامه عليكم بما تفضل من النعم عليكم وعلى سائر الخلق حميد المجيد يعني ذو مدح ذو مجد ومدح وثناء كريم يعني كيف تتعجبي انت من امر الله ياه. والله عز وجل كيف اتعجبين من امر الله والله عز وجل جعل رحمته عليكم وجعل هذه البركات جعل هذه السعادة إنه حميد مجيد محمود ممجد فيزول هذا التعجب والعجب مع الحميد المجيد سبحانه وتعالى يعني ربط الحميد والمجيد في تحقيق ما ظاهره يعني ما يكون ضروره مستحيله كيف الانجاب يا عجوز ايه وزوجها ايه كبير القراءات ما قضيه النظر استحالة ايش الانجاب جاء كلمه حميد مجيد في تحقيق هذا المهد واضح كيف يعني كيف يمكن ان تستجلب ما يكون ظاهره مستحيلا من خلاله، من خلال حمل المسجد أي جدا. هذه استثمار اسماء لها الحصنى. يعني ليست فقط في بيت إبراهيم عليه السلام، ولقد يصفنا القرآن للذكر فهل من مذكر. يعني هذه القصة ليست يعني خاصة بإبراهيم عليه السلام. وانتهينا. وخلص انطورت في الصيادات إنما هذه حتى تستثمر اسم الحميد المجيد في كل صعب تدعوني معك إن شاء الله عز وجل جيد في أي أمر إنه تتوجه إلى الله عز وجل فإسم الحميد المجيد ليس معه مستحيل لأنه محمود في تفضله وانعامه يتفضل عليك بتحقيق مرضك ومقصده ومجيد عظيم فإلا عن تقول الله غلقت القضية المعاملة في كلمه والله أعظمه المجيد سبحانه وتعالى ولي كل هؤلاء كما شرع لنا في آخر الصلاة أن نثني على الرب تعالى إنه حميد مجيد وشرع في آخر الركعة عند الاعتدال أن نقول ربنا ولك الحمد اهل الثناء والمجد يعني انظروا ايش الحالات هذه هي عباره عن عن تفسير يعني لكلام انه الصلاة متضمن إيه للمجد فالحمد والمجد على الاطلاق لله الحميد المجيد فالحميد الحبيب المستحق لجميع صفات الكمال الحميد يعني سبحانه وتعالى الحبيب المحبوب المستحق لجميع صفات الكلام والمجيد العظيم الواسع القادر الغني بالجلال والإكرام هذا كل عبارة عن تفسير وزير للتفسير حتى نستوعب معنى المجيد إنه العظيم الواسع العظيم الواسع القادر هذه ساحقق بعض صفاته بعض تعريف اسم المجيد والا فالمجيد متضمن كل اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى كما ان العظيم تضمن عظيم تقول مثلا والحميد في كل اسم محمود على الوهيه محمود على سمعه محمود على بصره يعني حميد في سمعه حميد في عوامته حضرته حميد حميد حميد في علمه مجيد في كل هذه الأمور في كل هذه الاسماء وفي كل هذه الصفات وفي ختم التشهد باسم الله المجيد معنا لطيف نبه عليه الصلاة وعلى الله قال وتأمل كيف جاء هذا الاسم بطلب من الله على رسوله. اللهم وعلي عليه إلى, الى كما علمناه عليه الصلاه والسلام لانه في مقام طلب المزيد يعني اللهم صل على محمد طلب الزيادة يعني ايش طلب المزيد طلب الزياده لا طلب العصر هنا اللهم صل على محمد لان الله غير صلى على محمد عليه الصلاه وعندما نطلب الاصل لا نطلب الزياده نطلب الزياده عفوا لا نطلب إيه؟ الأصل لما نقول رضي الله عن الصحابه تطلب ايش الزياده ما نطلب الاصل لأن رضي الله عن الموضوع عنه الموضوع لانه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعه العطاء احنا قلنا المجد تتضمن المزيد والسعه والكثره فلان هنا يقول اللهم صل على محمد يعني يا رب كثر كثر زد محمد عليه السلام تعظيما وتكريما زد محمدا تعظيما وثناء وتكريما انك انت حميد المجيد إنك أنت إنك حميد المجيد يعني انت المحمود المتفضل سبحانه وتعالى وانت المجيد يعني عندك الكثره والسعه في أسمائك وصفاتك وعلمتك فكثر لنا التعظيم يعني مثل قل يا غني اغنني يا تواب تب يا رحيم ارحمني اه يا لطيف الطف بي وهذه معناها انه يا مجيد اعطي الكثره يعني المجد هنا المجيد بتتضمن الكثره في كثره النعود والصفات في اسماء الله عز وجل وطلبنا الكثره في طلب ايش في الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام واضح النقطه هذه لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لساعة العطاء وكثرة ودومة فأتى في هذا المطلوب باسم النقطة دي ما شاء الله يعني كيف علم ابن القيم رحمه الله فتحات ربانية لأن المجد يدل على كثرة, أو على كثرة أوصاف الكمال وكثرة أفعال البر والخير وتعدي العطاء والنوال المجد يدل على كثرة أوصاف الكمال هذا المعنى اللغوي هذا المعنى اللغوي وهو متحقق يعني بحمد الله عز وجل في رب العالمين ونحن نتكلم في اللغة من أجل أن نستوعب في حق رب العالمين سبحانه وتعالى كثرت أوصاف الكمال الذي يتعلق بالأسماء والصفات وأشرف أحوال العبد وأرفع مقاماته أن يكون مثنيا على ربه معظما لجنابه مجدا له يعني الإنسان اشرف أحوال العبد وأرفع المقامات عند الله سبحانه وتعالى أن يوفق العبد للثناء على الله سبحانه وتعالى الثناء يا اخواني منزلة العبد عند ربه عز وجل في هذه المقاطبة نفس الله أن يكون مثنيا على ربه يدرك يعني حقيقة الأسماء والصفات يعيشها تفقه ومعرفه واعتقادا واعتناقا والعمل بمقتضى ذلك هذه منزلة الناس يا حقيقة بين هذه الأسماء والصفات مراتبهم في الخلق مراتب الخلق أن يكون مثنى على رب معظما الجنان المجدن ومن أعلى من ذلك تلاوه كلا كلامه المجيد يعني أشرف أحوال عبد أن يكون في تلاوة كلام رب العالمين بصدر الله المها المهاجري والأنصاري اللي قصة اللي حصلت حينما طلب النبي صلى قال من يكلونا من كذا ويعني الحراسة وقام أحدهم يعني قام اثنين من الصحابة كان ربيعة القوم وجاء رجل من المشركين وأطلق رمى بثلاث سهام وظل يقرأ القرآن لم يكبر أن يترك يقرأ اه صاحب سبحان الله افرغن نبهتني اول مرة رى من ما رى الدم ينزل قال كنت في سوره من القران فلم احب ان اقطعها في بعض روايات بما معناه يعني قال والله يعني لولا اني ان اضيع يعني ثغر من المسلمين وكذا وخشي يعني كذا الا ما تركته اما انا يعني تنتهي حياتي او انهي هذه السوره لكن لما يعني ضعفت نزور الدماء وخشي انه يتسلط على اخيه وكذلك يقتله ويكون لهم سلطة فنبه اخافه في الوقت الاخير ايه ظل صابر صابر وقرا القران ايه ويقرا يقرا يقرا بعدين يعني ما يعني خلاص ولم تكن القضيه حقيقه من باب الحفاظ على حياته ولا من باب إنه مصلحه الامه وحتى يعني المصلحه العامه فايقظ اخانا به في اخر الوقت قال سبحان الله افلا ابهتني أول مره ما. مره ما هذا اللي هو ايش عظمه كانوا يستوعبون ايش يعني مجد القران العظيم وقد وصفه تبارك وتعالى بذلك في موضع المقام قال تعالى بل هو قران مجيد عظيم كريم في لوحة محفوظ في الملأ الأعلى محفوظ من الزيادة والنقص والتعريف والتبديل قال تعالى قاف والقرآن المجيد أي الكريم العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم الحميد سبحانه وتعالى هذه أيه؟ يعني أشرف أحوال العبد وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى فالقرآن المجيد يعني علي قدره رفيع شأنه عظيمة مكانه لا يأتيه الباطل وباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد جاء في النهج الأسمع يقول من مجد القرآن وشرفه من مجد القرآن انه لا يمكن للجن والإنس أن يأتوا بمثله هذا من مجد يوسف قرآن وشرفه بل من منه قال تعالى قل ان اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله الإنس والجن اجتمع الثقلان كل الجنسيات والعقاد والعبقريات توظيف الاموال والكمبيوتر والطاقات والتقنيات كلها حتى ياتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا عونا وظهرا ونصيرا يتساعدوا بكل الطاقات لا يمكن أن ياتوا إيه بمثله ولا بصوره منه، وهذا يتجلى لنا في جوانب عديده منها لا يمكن للجن والإنس أن يأتوا إيه بما فيه يعني من التشريعات تشريعات لا والنهي لا يمكن أن تضاهي البلاغة والفصاحة والروعة والبهاء كثره الفوائد التي لا تنقضي ومن شرفه ورفعة أن الله عز وجل حفظه وصنه من الكفار. انظر يا كم كتب تتبدل تتغير لكن كتاب الله عز وجل لا يمكن إيه؟ أبدا إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ ومما يمجد به الرب عز وجل حسن الثناء عليه تحميدا وتكبيرا وتسبيحا وتهليلا هذا تفسير التمجيد تحميد تمجيد والتكبير تمجيد والتسبيح تمجيد والتهليل ايه؟ تمجيد من هنا نفهم ايش الصلاة؟ تمجيد واضح اخواني من هنا نفهم ايش كمل يا أخبه في ان أن الصلاة يعني تمجيد طيب الحمد لله اجتمعين استفدنا من الوقت اربحنا الوقت رأي اربحنا الوقت ومن لازم, ومن لازم ذلك سعد سعاده لا شقاء معها بلازم هذا الامر بلازم سعد لا شقاء وفاز بخيري الدنيا والاخره انظروا الى الدليل روى البخاري في صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال عليه السلام ان لله ملائكه يطوفون في الطرق يلتمسون اهل الذكر ملائكه يطوفون ابحثوا عن اهل الذكر فاذا وجدوا قوما هذا في الطرق فكيف في المساجد إخواني حديث عظيم فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا يعني بالدعوة يا جماعة يا الله هلموا إلى حاجتكم هذه حاجة الملائكة قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا في بعض الروايات طبعا في روايات طلب العلم يركب بعضهم بعضا بعض. فضل قضية متصلة حتى إياه لكن يا إخواني شيء لإخلاص الله عز وجل حتى يشعر الإنسان بالطمانينه حتى يشعر إيه بالسعادة يعني طرير من الرياء كل يضيع كل هذه المعاني فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم. ما يقول عبادي قال تقول يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك قال فهل رأوني فيقولون لا والله ما رأوك قال فيقول فكيف لو, لو رأوني قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عباده وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا طبعا إخواني هذا من الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص وأن رؤية الله عز وجل يعني تدفع اكثر ايه العباده والتمجيد والتسبيح واضح فاذا الانسان استحضر وجه الله الكريم يعني ابتغى وجه الله الكريم فيشعر بمتعه ايه المتعه ويكون اكثر تمجيدا واشد عبادة وأكثر ايه تسبيحا وحتى احسنت حتى يدخل الجنه ويرى وجه الله الله لنا ولكم ذلك قال يقول فما يسألوني قال يسألونك الجنة قال يقول وقال رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها قال فيقول فكيف لو أنهم رأوها فكل من أراض الجنة وكل إذا أردت بالفعل يعني اربط هذا الحديث حتى تستفيد منه قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا واعظم فيها ايه رغبه وأعظم فيها ايه رغبه اذا احنا خلينا نقرا عن الجنه اكثر واكثر حتى نكون اشد حرصا واشد طلبا واعظم ايه واعظم رغبه قال فمن يتعوذون قال يقولون مننا قال يقولون وهل راوها قال فيقولون لا والله يا رب ما رأوها قال يقول فكيف لو راوها قال يقول لو راوها كانوا اشد منها فرارا واشد منها مخافه لذلك من في حديث عندنا من سره أن يرى القيامة رأي عين فليقرأ ماذا التكوير والانفطار والانشقاق, والانشقاق في كتاب الشيخ الصواف رحمه الله كتاب القيامة رأي عين القيامة رائعين عين واتى بهذه يعني السور قال يقولون لو راوها قلنا انه يقول لو عن ايش تكلمنا عن النار لسه. قال فمم يتعوذون قال قلنا من النار اللهم اجرنا من النار قال يقول و هل قال فيقولون لا والله يا رب ما راوها قال يقول فكيف لو راوها يعني كيف يكون التعوذ كيف يكون التحصن سبحانه وتعالى قال يقولون لو راوها كانوا اشد منها فرارا وأشد منا مخافة إذن إيش لازم ماذا ينبغي علينا أن نفعل نقرأ نتعود من النار نستجيل الله من النار ونقرأ عن النار نتفطه في النار إيش في نصوص في النار قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت له الله مخفى لنا قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لي حاجة جاء لمصلحة قال هم الجلساء لا يشقى جليسهم هم الجلساء لا فإذا كان الجليس لا يشقى فكيف الشأن بهم هم نسأل الله أن يجعل من أهلي السعادة نسأل الله الكريم من فضله سبحانه وتعالى من عظمة الكتاب ومجده هذه نسيتنا اقولها من عظمة عظمة هذا الكتاب ومجده أن الله جل يرفع به من عمل به واتخذه دينا ومنهاجا ويخفض به ويذل من تركه وراء بهره وراء أن العمل به رجعية وتخلف وجمود ففي صحيح مسلم عن عامر ابن واتلة أن نافع ابن عبد الحارث لقي عمر بعصفان وكان عمر يستعمل على مكة قال من استعملت على أهل الوادي قال ابن ابزع ابن... قال استعملت ابنا قال ابن أبزة قال ومن, ومن ابن أبزة قال مولى من موالينا قال فاستخلفت عليهم مولى مولى تستخلف يعني مملوك قال انه قارئ لكتاب الله عز وجل وانه عالم بالفرائض قال عمر أما إن نبيكم عليه السلام قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به اخرين هذا كنا في يعني جزاهم الله خير أخوانا الأرض المحتلة قاموا بدوره كانت المدينة ومكة في بعض الفنادق جاءوا ذكروا شخص من الاخوه يعني أخذ تفوقا يعني على مستوى طيب يعني في القرآن الكريم قالوا كان له جائزة حوالي سبعين ألف دولار فأحد القران قرأ بعض الآيات كان الشيخ أبو الإسلام كان قد تبرع ودفع المبالغ قال والله بقي, بقي هذه ثلاثمائة ريال هذه ثلاثمائة ريال له وله من ألف دينار أردني شاء الله حينما يرجع الأردن له ألف دينار وأنا يعني الآن أريد أن أعرض له يعني وظيفة ثلاثمائة دينار وكذلك عرض أن نزوجه هذا إيش كله فضل القرآن فضل القرآن الكريم إن الله على نفع عبادة كتاب يرفع بها فقد رفع الله تعالى هذا المولى لحفظه كتاب الله مع انحطاط النسب والشرف على غيره من اهل مكه ماهد أهل مكه اهل الشرف والنسب وهكذا المجد والرفعه في الدرجات في الاخره كم من الناس يا اخواني بسبب ابتعادهم عن كتاب الله عز وجل راحوا تحت الاقدام واهينوا ووقع عليهم الإذلال اليس كذلك بسبب بعدهم عن كتاب الله سبحانه وتعالى الحمدر. طيب جهادها قد انتهينا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واجزي